واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك قل دعني احب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساأتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأَمِينَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ مَكْتُوبًا عِندًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله, الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون هو من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه عجلون